سلوا السيوف الحدادي حيدتي وجهزوا بالعتادي لا تخذلوا الدين يا اخوان يا حفتر الكفر يجينا يا حفتر الكفر لبيك يا ربي لبيك نفسي ومالي لا اجلك انا لبيك سلوان يا حفتر الكفر يجينا يا حفتر الكفر يا حافر جيناك جيناك والله اننا ما نسيناك بعدك إلى جوف مران يا حفتر الكفر جيناك ازي الشريعة تارونا علي بغيكم من حانينا اضعلنا نحنا وفرسان يا حفتر الكفر جيناك يا حافر يا خير انصاري للدين انتم على الكفر بركان يا حفتر الكفر جينات يا حفتر الكفر منكم رجال الكوماتي ما يهبون الاعادي صلوا على بني قهوان يا حفتر الكفر جينات يا حفتر الكفر جينات قر لا لا تلينو دوك باني جون دي قهوان يا حفتر الكفر جينا يا حفتر الكفر جينا جينا جينا يا بن خزي وعدلك ما نسيناكي لن نخلو الباغي يكون يا حفتر الكفر جينا يا حفتر الكفر جينا رب سهل علينا واغفر لنا ما عصينا انت لنا خير من يا حفتر الكفرجينا يا حفتر الكفرجينا البصني اخر كلامي يا ربي طير دمائي في مصراتك يا رب الكون يا حفتر الكفرجينا يا حفتر